إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم